Allah'u Ekber Bismillahirrahmanirrahim İqra' bismi rabbika al-lazî khalaq Khalaqa al-insana min alaq İqra' wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى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 أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَةٍ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةٍ Tellelle la tutlayan huves gündü vek